إِنْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ இல இபிமல ஈஸ் கோ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رسلاً مبشرين ومنذرين للمسا لا يَكُونُ النَّاسُ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا கீன யஸ் ஜலுமில் தூய وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لَمْ يَغِ قَد ضَلّ و ضَلالا مُّبِينًا الذين كفروا وظلموا لم يكن لانقول يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريقه جنن ما خالدين فيها ابدا وكان ذلك عند الله يسير يا ايها الناس قد جاكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وان تكذبو هُوَ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا